يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَقَدْ الحرام مَنِ افْتَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ وَأُحِلَّ والكتال فيه كبير وصدم عن سبيل الله وفكر به والمسجد الحرام وإصحاد أهله مؤثر عند الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يلوثوكم من دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فاموت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن يرتب منكم عن دينه فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها hi yeah, ha hori ruiz